وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَو نَشَاءُ لَأَرْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَلَا تَعْرِفْ أَنَّهُمْ والله يعلم اعمالكم والله يعلم اعمالكم ولنبلوا انكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا اقداركم ولنبلوا انكم حتى نعلم المجاهدين والصابهين وهدوا أختارك إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق فرسول من بعد إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق لَمَن ذُقِ بِمَا تَبَيَّنَ لَهُم هُدًى لَّا يُبْصِرُ اللَّهَ شَيْئًا لَمَن ذُقِ بِمَا تَبَيَّنَ لَهُم هُدًى لَّا يُبْصِرُ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ, وسيحبط أعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم يا ايها الذين كفروا اطيعوا الله واطيعوا الرسول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 فَهَؤُلاَءُ وَهُمْ كَفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ فَلَا تَحْزَنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ والله معكم وَلَن يَفِرَّكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَن يَفِرَّكُمْ أَعْمَالُكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا اَلْـتِـقُـمْ أَمْوَالَكُمْ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يُسْأَلُوكُمْ هَا فَيُحْشِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُفْرِدَ أَضْغَانَكُمْ إِنْ يُطْعِمُنَ طَرَقَ وَيُغِذُّ أَبْطَانَكُمْ أَأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ من يبخل يُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَيَرْبُو بِهِ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَنْ يَرْقَضْ فَإِنَّمَا يَرْقُضُ تُغْرِ فُقَرَاءَ ٱللَّهُ ٱلغَنِىُّ وَأَنتُمُ ٱلفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثم لا يكون أحسا لكم